nothing beyond me ميت ولا تاكل Horsio vokti and in إن لم يكن لكم ولد فإن كان لهم amen شيئا تتأخذون Oh. <laughs>